الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه وسلم كان الكلام من حج ندبا باعتقادي أنه غير بالغ فانكشف أنه بالغ أو من حج ندبا باعتقاد أنه غير مستطيع فتبين أنه مستطيع فهل يجزي حجه عن حجة الإسلام أم لا وذكرنا ان في المساله اتجاهين وكان محصل الاتجاه الثاني والفرق بين الخطا في التطبيق وبين التقييد فإن الفرق بينهما هو ان القصد في صورة الخطأ في التطبيق ينحل إلى بناءين: البناء الأول على امتثال الأمر الفعلي. والبناء الثاني تطبيق أمر فعلي على الأمر النجبي وبناء على ذلك فالحج الواقع صحيح لأنه وقع امتثالا للأمر الفعلي وضميمة البناء الثاني غير ضائرة فإنها من قبيل ضم الحجار بجنب الإنسان وأما التقييد <تصفيق> فهو عبارة عن قصد بسيط وحداني وهو قصد امتثال الأمر الندبي لا قصد امتثال الأمر الفعلي وحينئذ فمقتضى العداة فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء لان ما اوتي به لم يؤمر به وما امر به لم يؤت به هذا ما ذكره علماؤنا ومنهم سيدنا قدس سره في معتمد العروه في باب الحج جيم واحد صفحة ولكن سيدنا بنفسه رجع عن هذا الكلام واشكل عليه باشكالين الإشكال الأول ذكره في الجزء الثالث من مستند العروة في بحث نية الصلاة صفحة تسع وتسعين حيث أفاد هناك إن الخطأ في التطبيق إنما يتصور في العناوين الانطباقية لا في العناوين القصديه بيان ذلك ان متعلق الامر قد يكون من العناوين الانطباقيه كالأداء مثلا والقضاح مثلا فإن الصلاتاء في داخل الوقت أداء قصد أو لم يقصد والصلاة بعد خروج الوقت قضاء قهران الله قصدت قصد القضاء ام لم يقصد اذا عنوان القضاء وعنوان الأداء من العناوين الانطباقية فيتصور فيها مسألة الخطا في التطبيق بأن تحقق من المكلف بناءان البناء الأول أن يقصد امتثال الأمر الفعلي والبناء الثاني ان يطبق الامر الفعلي خطان على الامر الادائي ثم ينكشف ان تطبيقه خاطئ وأنه مخاطب بالأمر القضائي وقد يكون المتعلق من ما قصد يوم لا والله صلّى لذلك لا يضر الخطأ في التقدير ولذلك لأنه لا لان القصد غير معتبر فلا يضر الخطا في التقدير المهم قصد امتثال الأمر الفعلي واما قصد الأدائية او القضائيه فغير معتبر وغير ضائر يعني سقوط الامر القضائي لا يتوقف على قصد القضاء ولا يضر به قصد الأداء إذ المفروض أن المتعناوين انطباقيه القهريات فلا القصد معتبر ولا قصد الضد مضر يسقط الأمر بمجرد حصول متعلقه وقد يكون المتعلق من العناوين القصبيات كعنوان الظهر وعنوان العصر فإن هذين الصلاتين متحدتان بحسب الحقيقه ولا ميزبين الا بقصد العنوان حيث ان الاتيان بأربع ركعات لا يتميز ظهرا أو عصرا إلا بقصد عنوان الظهر أو عنوان العاصر فبما أنهما من العناوين قد يصلي هذا قبل هذا فبما أنهما من العناوين القصديه لذلك لا يتصور فيهما الخطأ في التطبيق لماذا لان المكلف لو اتى ب اربع ركعات بقصد الظهر معتقدا انه لم يصلي الظهر ثم انكشف أنه صلاها وأنه مخاطب بالعصر، ففي هذا الفارض نقول لا يسقط الأمر بالعصر. مقتضى القاعدة نتكلمها، مو مقتضى الروايات. روايات تقول اعدل بها الى العصر هذا ما نتكلم في مقتضى الروايات نتكلم الان عن مقتضى القاعدة وإلا روايات العدول موجودة <تصفيق> هل ما صلىها ظهران يعدل بها جنوب الى العصر اذا تبين انه صلى الظهر اذا تبين انه صلى الظهر يعتدر هذه عصران <تصفيق> بلى وهذا ايضا يفتون لا لا السيد الخوي يخالف المشهوره انت تقصدون فتوى المشهوره بلى السيد الخوي يقول يصح العدول بالظهر الى العصر كما يصح العدول بالعقد وحينئذ نحن نتكلم الان على طبق القاعده اذا صلى الظهر وتبين انه مخاطب بالعاصر فان الامر بالعاصر لم يسقط لان متعلق الامر عنوان قصدي وليس عنوانا انطباقيا اذن فلا بد في امتثاله من قصده اما تفصيلا واما إجمالا بان يقصد امتثالا الأمر الواقعي دون عين، وأن إذا قصد البد أي قصد العنوان المغاير، فهو لم يقصد. ما أمر به لا تفصيلا ولا إجمالا فكيف يسقط الامر فإن قلت إنه قد قصد امتفال الزماء وما في الزماء ينطبق على الامر بالعاصر اذا فقد قصد العاصر قصدا اجماليان قلت ليس المناط في الامتثال قصد عنوان ما في الذمه بان يتصور في ذهنه عنوان ما في الذمه بل المناط في الامتثال قصد واقع ما في الذمه لا العنوان وهل يعقل من شخص يعتقد أن واقع ما في ذمته هو الظهر ان يقصد العاصر بما أنه لا يحتمل في حق من اعتقد انه مخاطب بالظهر قصد العظيم اذا فلا محاله ما امر به واقعا لم يقصد لا تفصيلا ولا اجمالا فمقتضى القاعده عدم السقوط وعليه وعليه هاي لجماله بعدين وعليه فاذا كان الحج الندبي والحج الوجوبي من العناوين أرصدية كما هو ظاهر بعض كلماته قدس ان كلماته متناقبة في هذا في هذا المجال كما هو ظاهر بعض كلماته نفس الصفحة صفحة خمسين الجزء الأول من معتمد العرواء باب الحج إذا فلا يتصور الخطأ في التطبيق في مسألة الحاج هذا تمام اشكاله وقد رجع عن هذا الإشكال في كتاب الاجاره شوف وين ذكر الإشكال في باب الصلاة واستذخفه في باب الإجارات صفحة كتاب الإجارة مستند العروة كتاب الإجارات صفحة أربعمائة واثنين وستين ماذا هزون ستبري طبقا فات اي جزء سيدنا الاجارة هو مم. الاجارة بعد جزء واحد يعني مستند العروة كتاب الاجارة رفحة اربعة منه واثنين وستين حيث ارتاجة <تصفيق> جزء ثلاثة وثلاثين ناجة يعني. جزء ثلاثة وثلاثين حيث أفاد بأن الشخص لو استؤجر للصلاة عن زيدين فاعتقد أنه استؤجر للصلاه عن ابيه عمرو ابو زيد وأتى بالصلاة عن جون ابي زيد ذا زي كان عليه الصلاه مع انه استؤجر للصلاه عن زيدين هل تجزي هذه الصلاة التي أتى بها عن بدر زيد عن بسره وهو زيدون أم لا ذكر هناك انه اذا كان قصده منحلا لبنائين البناء الاول الاتيان بالصلاه عمن من للصلاه للصلاة عنه والبناء الثاني ان من استؤجر عنه هو عمر والد زيدين فحينئذ تجزي الصلاة حيث إنه بمجرد قصد في البناء الأول أن تكون الصلاة عمن استؤجر عنه وقعت عنه قهران فضم فضم البناء الثاني غير ضابرين بل هو من قبيل ضم الحجر بجنب الإنسان وهذا يعني انه قدس سره يلتزم بمعقولية الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية فإن النيابة من العناوين القصدية وهو إذ المناط في الخطأ في التطبيق أن يكون للمأمور به عنوانان عنوان اجمالي كعنوان من استؤجر عنه او عنوان الامر الفعلي أو عنوان ما في الذماء وعنوان تفصيلي وهو عنوان النياب عن زيدين أو عنوان مثلا الحج الوجوبي او حجة الاسلام هذا هو الشرط الاول للخطأ في التطبيق والشرط الثاني للخطأ في التطبيق أن يكون العنوان الإجمالي قابلا للتطبيق على غير المأمور به كعنوان ما في الزمه إذن متى اجتمع الشرطان إذن متى اجتمع الشرطان وهو أن يكون للمحموده به عنوانان إجمالي وتفصيلي وكان العنوان الاجمالي قابلا للتطبيق على غير المامور به فالخطأ في التطبيق حينئذ معقول سواء كان المأمور به من العناوين الانطباقيه أو من العناوين القصديه الإشكال الثاني نعم خلصنا من الإشكال الأول الإشكال الثاني ذكر قدس سره أن البيت معقول في مقام الامتثال صفحة خمسين من المعتمد كما ذكرنا سابقا ولكنه في صفحة مائة وثمانية وثلاثين من نفس الكتاب قال بأن التقييد غير معقول في مقام الامتثال وصرحا أن هذا المطلب ذكرناه مرارا وكرارا في مطاوي شرح العروى والوجه في ذلك ان التقييد في معقولية وعدل المعقولية معان؟ في معقولية في عدن المعقولية <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا لا بالكلام كلام الاول انه معقول بعدين عدل عن غير معقول والوجه في عدم المعقولية ان التقييد إنما يتصور في الأمور الكلة كعنوان الصلاة القابل للتقييد بصلاة الظهر أو بالصلاة في البيت الحرام ونحو ذلك، وأما في العناوين الجزئية فلا يتصور التقييد، لأن الجزئي مساوق. للفعليه والتشخص فلا يعقل فيه السعه يكون موردا للتقييد وحينئذ فيترتب على هذا المبنى فروع كثيرة مثلا اذا اتم بهذا الشخص على انه زيد العادل على نحو التقييد بأن قال أنا لا أأتم به إن لم يكن هو زيدن العادل ثم تبين أن الهمامة زيد غير العادل فقد اتى الاعلام ببطلان الائتمام واما سيدنا فقال لأن الاعتمام جزئي خارجي والجزئي الخارجي لا يقبل التقييد فمرجع هذا القصد إلى تخلف الداعي لا إلى تخلف القائد بمعنى أنه في قراره نفسه صلى أو اتم. هذا الإمام بداعي أنه زيد العادل فإذا انكشف خطأه فقد تخلف الداعي وتخلف الداعي لا يوجب بطلان العمال نظير من صلى ركعتي القادر ثم انكشف ان الليلة ليست بليله القادر او صلى في مكان بناء على انه الحائر الحسيني ثم تبين عدمه فإن كل من باب تخلف الداعي وهو غير ضائر بصحة العمال فكذلك الأمر في المقام من أتى بالحج. بقيد أنه حج النبيون فإن حجه صحيحا وإن تبين أنه مخاطب بحجة الإسلام فإن داعي النادب تخلفه من قدير تخلف الداعي والباكر يأتي الكلام